اعوذ بالله ن الشيطان ا ل ر ومن يتعز حدود الله فقد ولم نفسه لا تدري لعل الله t a n k you. ي ه الزقوط من حيث لا ي ح ت س 「今日も私のことは何でもいいことはないです」 What the hell? 「またまたま」 ومن ََ يتوكل ََََ على ََ م الله فهو َ حسب <تصفيق> ومهيئه يتق ا ل ل ا يجعل له نخرجه ويرزقه من حيث لا يحتسب Gracias. なぜかというと今日このように思い出してれま ごめん。 DUDE、uh -oh. お「おもうこい」 You know what?、Uh... واما اليتيم فلا تقع ن ش ر ح لك صدرك ورضاك Father, father. 「よかった」 Hello.